من الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا ت ب ع له أ م ا بعد فهذا و المجلس التاسع عشر أ و ا ل أ ش ر و ن يعني على ما أ ذ ك ر ا ل آ ن من مجالس التوضيح في ر ي شبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى غلاه التجريح وكان هذا في ل ي ل ة التاسع عشر من ذي ا ل ح ج ة للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه الف من الهجره في موضع قد كنا استمعنا إ ل ي ه بصوته في درس سابق في خلال عرض كلامه في نقل فتاوى لجنه دائمه حيث قال حسان ليه عاوز تسقط, تسقط الرموز د ي في قلوب الناس ايه الهدف انك تسقط هؤلاء الافاضل فتنه تجلنا يعني تاتي ج ل ن يعني أ ت الينا من ا ل م د ي ن ة وتمر على الاردن وبعدين تيجي تعطف بنا في مصر ويتبناها بعض اخواننا ويطيروها حتى في القرى حتى في القرى والنجوم لماذا ي ه يقصد محمد لا ه يسمعو ي ع ل فلا ي إيه فلا يعني حرج عليه ان يلتزم ق و ا ع د ا ل ل غ ة والنحو في خلال كلامه <تصفيق> لماذا لا يسمع ابو اسحاق نعم نعم هو الصحيح هو ابو نا. نا. نا. من إسماء الخمسة اسحاق فضي لماذا يسمع ابو ابا إ س ح ا ق يعني يقصد أ ب ا إ س ح ا ق الحويني <تصفيق> <تصفيق> يا أخي لا م يسمع و ش مصطفى العدوي لا م يسمع وحيد ش و ي ع ن ي ع ب د العظيم اللدوي محمد إ س م ا ع ي ل ا ل آ خ ر ما قال فنقول أ و ل ا في قوله عن التحذير من بعض من ذكر وانه يدعي ع ن ي ي او يقول إ ن هذه فتنة أن هذه ف ت ن ة أتت أو يعني خرجت من ا ل م د ي ن ة من م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فهل ا ل م د ي ن ة تخرج الفتن يعني مدينة نعوذ من أن نقول بالله هذا النبي صلى الله عليه وآله. إ ن ا ل م د ي ن ة قد ثبت في فضلها وفي فضل من يمكث بها وفي فضل أ ه ل ه ا وفي فضل وفي فضل الايمان وفي فضل ايمان ل من يؤمن منها احاديث ك ث ي ر ة صحيحه ف إ ن ا ل ف ت ن ة لا تخرج لا تخرج من ا ل م د ي ن ة بل إن الفتن ان ل ف ت تهرب من الفتن م د ي ن إن ة ا ل ة تهرب من ا ل م د ي ن ة فكيف تخرج منها نعم ونحن نكتفي بالرد على كلام محمد حسن هذا بان ننقل له بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي قد أ خ ر ج ه ا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في بيان فضائل ا ل م د ي ن ة وفي بيان فضائل أ ه ل ه ا وفضائل علمائها حتى يعني يدرك ع ن ي ي خ ط أ ما قاله <تصفيق> <سؤال> قرأ علينا ب ا ل ل ه باب فضل المدينه ة ا ل ل الرحمن الرحيم ب ا ب فضل المدينه ة و أ ن ا وانها أ ن ه تنفي تنفي الناس وأنها تنفي الناس و أ تنفي الناس حدثنا عبد الله بن يوسف أ خ ب ر ن ا مالك أ يح ن يحيى أ ن يهيى ص ع ي د قال سمعت ابا الحباب أريد ب ابا الحباب ص ع ي د او سعيده ة بن عثور قال سمعت ابا الحباب ي ص ع ي د よころはさみっとあばあばあいわた、あばとあんこよころ、あららたえここたくこよこよくこ。 هذا الحديث اخرجه مسلم ايضا في صحيحه وقوله صلى الله عليه وعليه وسلم ل ه و امرت ب ق ر ي ة ت أ ك ل القرى اخرج ابن وهب في موطئه عن مالك انه قال او انه س أ ل مالكا عن قوله ت أ ك ل القرى فقال مالك اي تفتح القرى امرت بقرية تأكل القرى أي تفتح اي سأكل لتفتح ان ل فقال ق ر ى ع أهل المقصود ع ل أن ا ل م بقوله صلى الله عليه وسلم آ ل ه و انهم ت أ ك ل ا ل ق ر ى أ ي ان, أن الجيوش من المجاهدين كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض ا ل أ ز م ا ن بعده لتفتح ا ل أ م ط ا ر والبلدان والقرى في شتى انحاء العالم فهذا قول ونقول آ خ ر في ت أ و ي ل هذه العباره ة من جلم النبي صلى الله عليه وآله أ ن معنى ت أ ك ل القرى أ ي أ ن فضلها يطغى على فضل ب ق ي ة القرى فهي تعلو ب ق ي ة القرى في الفضل والمحاسن والمميزات أ و الفضائل التي بينها الشرع مما ليس في ب ق ي ة القرى و ي ت أ ك ل القرى بفضلها ويعني المعنى قد يحتمل كلا الوجهين و... ولا يبعد أ ن يقال ان النبي صلى الله عليه و س ل م قفض كلا الوجهين وهذا من عظيم بلاغته صلى الله عليه وسلم لن اوتي جوامع الكلم يعبر عن م ع ا ن ي ك ث ي ر ة ب كلمات او بكلمات ي ر إلى ا م س ي ر ة باب ا ل إ ي م ا ن ي أ ر ز إ ل ى ا ل م د ي ن ة حدثنا إ م ر ا ه ي م بن المنذر حدثنا أ ن س بن عياط ع ع アンハッピーバンの話を聞いているのは、あなたに、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたは إ ل ى جحرها, إلى جحرها. وهذا إ ل ى أ خ ر ج ه مسلم وهذا يعني هذا واضح في بيان ه فضني ا ل م د ي ن ة إ ن ا ل إ ي م ا ن لا يرز إ ل ى ا ل م د ي ن ة يرز أ اي ن ض م انضم بعضه الى بعض、نعم. ويجتمع بعضه إ ل ى بعض كما قال ذلك أ ب و عبيد القاسم بن ا ل سلام في الغريب المصنف وكذلك قال ب ن ح و ي ابن ا ل أ ث ي ر في ا ل ن ه ا ي ة في غريب الحديث فالايمان ينضم ويجتمع بعضه إ ل ى بعض في مدينه النبي صلى الله عليه و آ ل ه و وليست, وليست الفتنه هي التي ت أ ر ج إ ل ى ا ل م د ي ن ة بل ا ل إ ي م ا ن و ل ذ ي أ ا ر ج إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليست الفتنه كما أ ن ا ح ت ر محمد حسان على م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن كان ا ل إ ي م ا ن يارج إ ل ى ا ل م د ي ن ة فبلا شك ان علماء ا ل م د ي ن ة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه و اله و سلم و أ ص ح ا ب ه هم يعني يعدون من أ ف ض ل علماء ا ل أ ر ض و كفاهم يعني شرفا و فخرا أ ن ا ل إ ي م ا ن ي أ ر ز إ ل ي ه م يعني ينضم و يجتمع عندهم وهم بلا شك العلماء أ ف ض ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ف ض ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة الربانيون ل ل م ا ء أ الذين هم على منهج السلف الصالح فكيف تخرج ا ل ف ت ن ة من أ م ث ا ل هؤلاء طبعا محمد حسين ن في كلامه وواضح لكل, لكل ذ ي عقل وفهم ي ق ت ض و ا بعلماء ا ل م د ي ن ة ا ل ذ ي ن يدعي ان ا ل ف ت ن ة خرجت من ع ن د ه م يقتل العلامه محمد أ م ا ن الجامي و ا ل ع ل ا م ة ربيع بن هابي و ا ل ع ل ا م ة و ب ي ب الجابري و ا ل ع ل ا م ة الشيخ إ ب ر ا ه ي م الرحيري ل إلى ي آ خ ع ل م ا م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم ل ه و من أ ه ل الفضل والعدل و ك ف ا ن في رب كلام حسان هذا الحديث وكذلك ما سوف ن ق ر أ ه من ا ل أ ح ا د ي ث التاليه اقرأ باب لا يدخل الدجال ا ل م د ي ن ة باب, باب لا يدخل الدجال المدينة يدخل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن صعد عن أ ب ي ه عن جده عن أ ب ي ب ق ر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ا ل م د ي ن ة رعب المفيه الدجال ي لها يومئذ سبعه أ ب و ا ب على كل باب ملكان نعم إذن نعم مثلا واذا أخرجوا نقرأ الزباب حدثنا إ س م ا ع ي ل قال حدثني مالك عن نعيم ن عبد الله المجمر عن أ ب ي ه غ ي ر ه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ن ق ا ذ ا ل م د ي ن ة ملائكه لا, يدخل لا يدخلها الطاعون ولا الدجال فان كان الدجال الدجال الاكبر الذي هو المسيح الدجال لا يدخل ا ل م د ي ن ة ولا يتمكن من يعني تخطي أ و من أ ن يخطو خ ط و ة و ا ح د ة داخل ا ل م د ي ن ة رغم ما اتاه الله منه من ه يعني من ق و ة يبتلي بها وزاده رغم أ ا اتاه ل ل بقوه يبتلي الله بها عباده فرغم انه معه ج ن ة ونار ومعه الجيوش ا ل ج ر ا ر ة ل أ ن ه لا يتمكن من دخول ا ل م د ي ن ة فلذلك لما أ ت ى محمد محمد بن الحسن ا ل ش ي ب ا ن ي إ ل ى ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ت م أ خ ر ج هذا ابن أ ب ي حاكم ب إ س ن ا د صحيح في م اداب ق ب الشافعي في نعم أو أ الشافعي ومناقبه فعرض محمد ا بن ا ح ا ك م على الشافعي كتابا أ ل ف ه أ و وضعه على أ ه ل المدينه ف ق ر أ الشافعي في أ و ل ه ثم يعني أ ل ق ى به فقال محمد بن ح س ن لم ا يعني فعلت هذا أ و لم القيت ا ل ك ت ا ب فقال في أ و ل ه خ ط أ ثم س أ ل ه الشافعي يعني لمن وضعت أو على ن ي م ن وضعت ع ل من وضعت هذا الكتاب فقال على علماء ا ل م د ي ن على علماء فقال ومن علماء المدينة فقال محمد بن الحسن مالك فقالها الشافعي إ ن مالكا يعني واحد من علماء ا ل م د ي ن ة وهناك غيره فذكر ابن أ ب ي ذئب والماجيشون وذكر غيرهما من, من علماء المدينه ة في ذ ك ر ثم ذكر شيئا من الاحاديث التي تدل عليها على ان الدجال يدخل المدينه فكانه اراد ان ينبه محمد بن الحسن على أن, على ان عدم دخول أو عدم أو تمكن ت الدجال من دخولي المدينه يمنع من ان يكون في هؤلاء العلماء الأصابر نحو, من ذكرهم نحو مالك وابن ابي ذئب والماجيشون من هو ي على ن ي ع ضلال أ و على ب د ع ة أ و لم يدجل على الناس بجهليه أ و ببدعته ة ف فان كان أن يقول إن المدينه ي ق و إن ا ل محميه من امثال هؤلاء وان علماء المدينه الذين هم على السنه ظاهرون ولو ف... ولو يعني تصادف أ و قدر ظهور ب د ع ة أ و ظهور ض ل ا ل ة أ و ظهور أ ح د أ ه ل ا ل ض ل ا ل في ا ل م د ي ن ة ف إ ن علماء ا ل م د ي ن ة كفيلون ب ر ض ه بل إ ن ا ل م د ي ن ة كما ج ا ء في الحديث ا ل أ و ل تنفي الخبث خ ب ث تنفي خبث هؤلاء أو اهل ل ل ل ا أو أ البدع أ و أ ه ل الفتن كما ينفي الكير خبث الحديث ويدل على هذا أ ي ض ا ما جاء نعم في الباب الذي عنون له البخاري بقوله باب ا ب ا ل م د ي ن ة تنفي الخبث حدثنا المعباب عمل ع ب د ث ن ا سفيان سفيان بن محمد بن المنكبر عن جابر رضي الله عنه جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على ا ل إ س ل ا م فجاء من الغد محموما فقال أقل ج اخلني عربي... ء جاء أ ع ر ا ب ي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على ا ل إ س ل ا م فجاء من الغد محموما فقال أ ق ل ن ي ف أ ب ى ثلاثا مرارا فقال ا ل م د ي ن ة ف ق ا ل ا ل م د ي ن ر تنفي خبثها و ي ن ص ع طيبها, طيبها هكذا ا ل م د ي ن ة تنفي خبثها و ي ن ص ع طيبها ف ا ل م د ي ن ة تنفي الفتن ف إ ن الفتن المضله من الخبث بلا شك ف ا ل م د ي ن ة تنفيه ولا يخرج من أهل المدينة أو المدينة من علماء ا ل م د ي ن ة فتن فتن أ و يخرج منهم من خبث وقول محمد حسان هنا ه ذ ا ن ا ل ل ه و إ ي ا ه إ ل ى تعظيم مدينة النبي صلى الله صلى علمائها ي ه وآله ل م و أ ه ل ه ا حينما قال فتنه تجلنا ي ع ن ت أ ت ي إ ل ي ن ا من المدينه ة ذ ا بلا شك هذا في تلقط من م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه يعني اخترنا الظن به فهو بسبب غ ل ب ة الهوى عليه في محاولته للانتصار لهؤلاء الذين ذكرهم وفي بغضه الدفين لعلماء ا ل م د ي ن ة الذين ذكرنا لكم بعض أ س م ا ن ه م ا ل آ ن وقع في هذه ا ل ذ ل ة ا ل ع ظ ي م ة في أ ل ط ا ع ا في علماء ا ل م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الخبيث فبس السلام عليكم و ر م الله و ا ت فلذلك نقول لحسان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لمن يعني يكيد أ ه ل ا ل م د ي ن ة حيث قال أ و ذوب البخاري باب اثم من كاد اهل ا ل م د ي ن ة حدثنا ه س ي ن بن حريم أ حدثنا حسين بن حبيب اخبرنا الفضل عن دعيل ان أ ع ي ش ه قالت سمعت سعدد رضي الله عنه قال、مم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ح د إلا منه في الماء. فمحمد حسان في كلامه السابق هذا يكيد أ ه ل المدينه ة ب ذ ا الكلام ب ا ل د ع ا ء عليهم أ ن ا ل ف ت ن ة التي هو يسميها ف ت ن ة ا ل ح ز ب يعني ما هداه إ ل ي ه هواه خرجت من ا ل م د ي ن ة وطبعا يقصد ب ا ل م د ي ن ة ليست ا ل م د ي ن ة ف ق ط يقصد علماء المدينه ة هم من العلماء ا ل ر ب ا ن ي ن الذين شهد لهم باتباع ا ل س ن ة وشهد لهم بالعلم والفضل ف, ف إ ن هؤلاء ا ل ق ف ا ف الذين هم على ما عليه حسان يعتبرون أ و قد اتفقوا كلهم على أ ن ا ل ع ل ا م ة رضيع بن هادي المدخلي ويعد من أ ك ا ب ر علماء ا ل م د ي ن ة ان كان و ا ل آ ن حفظه ا ل ل ه قد انتقل منذ سنوات إ ل ى م ن ط ق ة العوالب ي مكه يقولون إ ن العلامه الربيع هو يعني حامل لواء فتنه الطعن في ا ل د ع ا ء في دعاه الصحوه على حسب ما يفطرون ما ما عليه وهذا بخلاف ما قاله العلماء عن العلامه ا ل ر ب ي ة إ ن ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ه رحمه الله تعالى و إ م ا م اهل الحديث و ا ل س ن ة في هذا الزمان قال عن العلامه ا ل ر ب ي ة إ ن ه حامل رأي لواء علم الجرح و ا ل ت ع د ي ر ولكن هؤلاء لا يرفعون ل ك ل م ة ا ل أ ل ب ا ن ي هذا أ كم ولا يابهون بها ولا يعني آه ينقادون إ ل ي ه ا هم يعتبرون ا ل ع ل ا م ة ط ر ا ب ي ه و ب ق ي ة علماء ا ل م د ي ن ة نحو العلامه عبيد الجابري وكذلك يدخلون معهم بعض علماء العلامة والعلامة يعني الجنوب المملكة النجمي المدخلي يقول هؤلاء رأس الفتنة وإن هؤلاء أحمد أصحابه نحن إن وإن في زيد رأس غلوم فيكفينا الجرف الطغنات إلى آخره هذه وهذه ل هؤلاء ل ا ما يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان من يطعن في أ ه ل ا ل م د ي ن ة ب ل ا شك على ر أ س أ ه ل ا ل م د ي ن ة من العلماء فمن يكيد أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ و يكيد علماء ا ل م د ي ن ة إ ن ه متوعد ب أ ن يمنع كما, كما يذوب ا ل م ل ف في الماء ولن تجد ر و أ ث ر ا فيما بعد وهذا يعني هذه سنه الله التي لا تتبدل ولا تتغير <تصفيق> وفي الوقت الذي يقول فيه حسن هذا يقول ان ا ل ف ت ن ة خرجت من ا ل م د ي ن ة فان العلماء الاكابر قالوا بالعكس ان ا ل ع ل م ا م ا بن باز كما ق قلنا ر أ ن ا عليكم سابقا قد اثنى يعني خيرا على علماء ا ل م د ي ن ة وقال انهم ع ر و ف و ن عنده ب ا ل ا س ت ق ا م ة والصدق و ا ل أ م ا ن ة والعلم أو يعني قال بنحو هذا وقال أ ي ض ا ا ل ع ل ا م ة نعم ابن وسيمين رحمه الله تعالى لما سئل ه عن العلامه ة رضي ا ل ا ل ل ص ص و وهو المقصود هو أول مقصود م أول ن ك ل ا م ح س ا ن هذا فهو يعني يقصد بكلام هذا بالاثاره العلامه ر ب ي ع بالخصوص فقد قال عنه العلامه ابنه تيمين كما قد نقلنا اذا هذا سابقا لا ي س أ ل مثلي عن م الربيع ولا قال الإمام أحمد نعم لما يسال عني إسحاق إن و نعم إ ن إ س ح ا ق م ن راهويه لا, نعم إن لا؟ نعم. إنما يسال عنك ع م إنما ي هل هذا الكتاب دفع ينبغي نبعث ن ق ر أ شيئا ن ذ ه الكتابه ونصفها حتى إ ذ ا تكون فيها الرب الدامغ عليه على طاعن حسان في علماء مدينه ش سؤال العلامه ابن عثيمين الله تعالى كان رحمه الله تعالى ثم قال احد الحاضرين في الشريك نفسه هذا ليس من كلام العلام ا ل م و ث ط ن ي ن ولكن هذا س ؤ ا ل و د ي إ ل ي ه أ و ج ه السؤال إ ل ى العلامه وجلس رحمه الله تعالى ثم قال احد الحاضرين بالشريف نفسه ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع ف أ ج ا ب رحمه, رحمه الله الظاهر أ ن هذا السؤال لا ح ا ج ة إ ل ي ه わかりました。 وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني ل شك أ ن ه مما يزيد ا ل إ ن س ا ن م ح ب ة له ودعاء له <تصفيق> وهو ايضا جاء في الشريط الذي هو بعنوان كشف ا ل ل س ا ن عن م خ ا ل ف ا ت أ ح م د سلام عبر الهاتف من هولندا أ ن ا ل ع ل ا م ة ا ب ن ع ث ي م ي ن س ؤ ل يقرأ هي رفيحتكم رحم عبد الله ما الله تعالى وثل إلى و ج ا ء ا ل ش ر ي الحول ما هي نصيحتكم لمن يمنع أ س ر ق ه الشيخ ربيع نهادي يدعو انها تثير ا ل ف ت ن ة وفيها بدعو بدعوه ة أ ن انها تثير ت ا ل ف ة بدعوة أ ن تثير الفتنه وفيها م د و ل ل غ ل ا ة ا ل أ م و ر في ا ل م م ل ك ة و أ ن مدحه اي مدح الشيخ ربيع للسكان نفاق الجواب ر أ ي ن ا هذا الغلط مقطع عظيم وعقيدته ا ل ش ي ي خ ر ب من علماء السنة ومن السنة ع أهل الخير و ص ل ي م ة ومنهجه قويم لكن لما كان يتكلم على بعض الغموض عند بعض الناس من ا ل م ت أ ث ر ي ن و ط م و ه بهذه العيوب هكذا. هكذا الشيخ العلامة ابن و ينسي ي ما قاله حسان فإن ان السائد قال سؤاله ايش أو على الشيخ ربي أن الفتنة كما قال في اشرطها هذا قول اهل الاهواء او وتثير وانا ربي الفتنة كما من خرجت هؤلاء وقد ا على قرانا او بينا فساد دعوته مرارا, بيلنا بيلنا دعوتي هذه مراراً أنه, يعني يتابع وأنه انه يعتبر ان العلامه ابن عثيمين من العلماء المعتدلين الذين ياخذوا بقولهم و بفتاواهم أ و بفتوهم ي ف لماذا لم ي أ خ ذ بمثل هذه الفتوى في أ ح د أ ك ا ب ر علماء ا ل م د ي ن ة ولماذا لم يعتبر بكلام العلامه ابن ع ث ي ي ن ولم يعني حتى يذكره للرد عليه حتى إن كان بن واصيين بن واصيين هذين ولكن يعني فليذكر كلامهم يخالف علامة بالأدلة أساسا على هم يعني يسعون أو يرغبون في حجب او في أن منع هذا الكلام ان يصل الى اتباعهم اما ان يحجبوه بالكليه وهذا, الذي وهذا كان دابهم في ط و ا ل سنوات دعوتهم انهم لا يعني يتعرضون ا ل ب ت ة لنقي مثل هذه الفتاوى على الاهل العلم بل إ م ا أ ن يضربوا عنها صفحا ً ب ا ل ك ل ي ة أ و أ ن إن ه م جاء أ ح د أ ت ب ا ع ه م الذي قد يكون يعني تبين له ش ي ء من حق بعدما قرا ل ف ت ة فانهم يسعون أ و يحاولون أ ن يزهدوه أ و أ ن يشككوه في مثل ج ل ف ت ة او ان يكذبوا هكذا يربون ادعهم على تكذيب العلماء إ ن فشلوا في م ن ع هذه الفتاوى على الوصول إ ل ى ادعيهم غير آ س ف ي ن إ ل ى تجذيبها او إ ل ى التشكيك في صحتها أ و إ ل ى ت أ و ي ل ه ا بغير معناها على طريقه الذين يتبعون ما ي تشابه منه م الغلماء في العلامة في من أهل المدينة يعني معروفة بابتغاء وبابتغاء الفتنة تأويلها فتاوى الأكابر أهل في في ويعني يعني وفتاوى طيب غيره وقد ق ر أ ن ا بعضها في ب ر و ث سابقه و ق جماعه أ غ ل ب ه ا ب ا ن س ب ة ل ل ع ل ا م ة ر ض ي ع في كتاب وصف ا ل س ن ا ء الذكي ة العالي على ع ل ا م ة ربيع ل ن هذه <تصفيق> <تصفيق> نعم و ز ي فتوى العلامه بن باز رحمه الله تعالى التي ذكر في, في تزكيه اهل ا ل م د ي ن ة حيث قال العلامه بن باز اخواننا المشايخ المعروفون في المدينه ة العلامة قال ابن ر ح م الله تعالى و إ خ و ا ن ن ا المشايخ المعروفون في المدينه ة ليس ي عندنا ف م فيهم... ليس عندنا فيهم شك ليس ي عندنا ف هم شك من, شك... شك... هم من اهل ا ل أ ق ي د ه ا ل ص ي ب ة ومن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة مثل, مثل الشيخ محمد أ م ا ن بن علي الجاني ومثل الشيخ ربيع م. نهاري م. ومثل الشيخ ف ا ل ب نصعد السحيني التحيني التحيني ومثل الشيخ ف ا ل ب ن ن ا ف ي ومثل الشيخ محمد نهاري كله كلهم معروفون لدينا ب ا ل ا س ت ق ا م ة والعلم و ا ل أ ق ي ر ه ا ل ط ي ب ة ن س أ ل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق مم. لما يرضيه هكذا العلامه بن الذي يثني على علماء ا مدينته فلعل حسان ي ق ت ر ه بهذه الفتوى إ ن كان يعني متابعا كما ادعى للعلماء الكبار ى أن الألبانية ابن ابن عطيمين عنده من العلماء المعتدلين بقولين العلامة باز والعلامة والعلامة العلماء والتعذيب لذلك يؤخذ ترجح هكذا قال في خ ا ت م ة الكتاب المسمى بالجواهر الحسان فلماذا لا يقبل, لا يقبل تعديل ا ل ث ل ا ث ة علماء لاهل أ ه ل ل لبعض م د ي ن ة أو أ ا ل م د ي ن ة ف ا ل ف ت ن ة على الحقيقة خرجت من ع ن د ه ومن عند أ م ث ا ل ه فهو يعني كما قال القائل رمتني ب د ا ئ ل وانسلت الفتنه خرجت من عندهم ومن عند أ م ث ا ل ه يعني من د ع ا ة مصر ومن غيرها فنحن يعني نقول آ س ف ي ن إ ن أ ك ث ر الفتن التي تعاني منها ب ل ا د ا ل إ س ل ا م ا ل آ ن خرجت ل ل أ س ف من ن ج و ع وقرمتي ص ر البذرة فإن يعني ا ل لما كان يزور قبر شيوخ ا ل ح ص ا ف ي ة هناك ثم انتمي إ ل ى الطريقه ا ل ص و ف ي ة وتحول بعد ذلك إ ل ى أ ن أ ن ش أ حزب ا ل إ خ و ا ن على هذه الطريقه الحصافيه ة من ن انطلقت الفتنة ا الجماعات أو الأحزاب الخارجية وبدأت أو التي يعني صارت على طريق الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة وعلى طريق غلات التشيع والرب تخرج من تحت ع ب ا ء ه حزب ا ل إ خ و ا ن فمن هنا خرجت الفتنه ن كان حسان يعني يريد ع ن ي ي ان يضع يديه على موضع خروج ا ل ف ت ن ة فنحن ا ل آ نقل له هذا كان موضع خروج الفتن التي نعاني منها الان في شتى بلاد الاسلام إ ن ي ا ل م م فلما انشئ هذا الحزب ب د أ يفرز هذه الجماعات و ا ل أ ح ز ا ب نحن وتربى ا ل على أ ف ك ا ر هذه ا ل أ ح ز ا ب والجماعات هؤلاء الدعاء الذين لبسوا لباس ا ل ث ل ا ث ي ة تدليسا و ظ و ر ا ومهتنا وهم ما زالوا يحملون شيئا من أ ف ك ا ر هذه ا ل أ ح ز ا ب بل يدافعون عنها و إ ن لم يصرحوا نعم بكل اعتقادات هذه ا ل أ ح ز ا ب فانهم على أ ق ل أ ح و ا ل ه م يدافعون عنها كما دافع حسان هنا في هذه ا ل ر س ا ل ة عن هذه ا ل أ ح ز ا ب و أ ر ا د أ ن يدخلها كلها في حي أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة ومع و ا ل ق لا يسمع و ش يعقوب لماذا ل <ليني> لا يستمع ل لا يستمع الشباب يستمع ا إ ل ى محمد حسين يعقوب <تصفيق> <ليني> حسان م د ح ا ل آ ن يورد هذا إيه؟ السؤال يورد <إيه؟ السؤال إيه>؟ على سبيل المستفهم أ م على سبيل المستنكر لا على سبيل المستنكر, المستنكر. ويستنكر هذا سؤال ا ت ن ك ا ر ي لماذا لا يعني يسمع ع ن ي ي الشباب إ ل ى محمد حسين ي يريد يقول لماذا يقال لعبارة الأخرى أن لماذا للشباب لا ت ت م محمد ع إلى ح ق و وفي الوقت ذاته أ و ر د أ ب و عبد الله محمد ا بن العتيق هذا الذي كتب كتاب الجوار حسان أورد موضعا يدافع فيه عن حسين من محمد الحسين يعقوب و ي ر ي فيه علي في انتقادي محمد حسين يعقوب من خلال كتابي الكواشف الجليله <تصفيق> حيث قال في نقد قولي في الكواشف هي الهدف من ا ل د ع و ة عند هؤلاء يعني إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة فقال هذا الشاب من في ا ل ط ف ح ة ا ل خ ا م س ة والستين بعد مائتين فقال ي ف إ ن كنت تقصد الدعاة, الدعاة, الدعاه المبرزين الان آ ن ل ل د ع ا ا م ب ر ز ي الآن على ا ل س ا ع ة على العموم وهذا يفهم من منهجك في نقد ع ا م ة الدعاء كما في ص ف ح ة مائتين سته وثلاثين من كتابك و ش ف وذكرت من هؤلاء الشيخ المربي محمد حسين يعقوب ه ف ظ ه الله والذي قال بالحرف الواحد في فضائيه من الفضائيات كل, كل التضحيات تهون في سبيل ا ل دين إ ذ ا كانت من أ ج ل ا ل دين وهي ن ق ط ة م ه م ة في المنهج أ ن ن ا لا نضحي ب أ ي ج ز ئ ي ة ولا نقلص ب أ ي ج ز ئ ي ة من جزئيات الدين من أ ج ل شيء الذين يضحون بها من أ ج ل كرسي أ و إ ق ا م ة د و ل ة كما يقولون إ س ل ا م ي ه أ و غيره لا لا لا نقلص ل أ ن ح ب الدين مقدم على كل شيء ان تحفظ دينك والعبد الرباني عبد الله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس او مغيبا في ضيائب غي... في ي غ السجود فالتمكين للدين ليس غايه م ق ص و د ه لذاتها و إ ن م ا التمكين للدين و س ي ل ة ل إ ق ا م ة ا ل ع ب و د ي ة فلا ينبغي أ ن تتحول الوسائل إ ل ى غايات هذا خلط الاوراق, هذا خلط الأوراق هذا خلط ا ل أ و ر ا ق الحاشر في المسلمين في هذه ا ل أ ي ا م إ ل ى آ خ ر دروس في ا ل ه ج ر ة على ق ن ا ة خير نعم فهنا محمد حسين يعقوب في, في, بعض في بعض ما قرره حق ولكن هل ي ع ن ي ي هو ر ا ق ض نفسه ام انه كما يعني بدا أ ح يسلك مسلك السياسه صار ايضا حسين يعقوب على ا ل و ت ي ر ة نفسها ف إ ن الظاهر من نقل هذا الشاب أ ن حسين, حسين يعقوب قال هذا الكلام في يعني برنامج م ر الفضائيات م أي أنه متأخرا يعني كما يقال هذا قالوا فالعلاو كما دبلج الكلام حتى يتمكن الشاب من ن ق ل ي ه والدفاع عنه لينفو ا ل ص و ر ة ا ل ص ا د ق ة لكلام ص ا د ق له ي ن ا ق ض هذا الكلام ويا ليته يكون تراجعا عن ولكن أن يستخدمون بينا لأنه كلام الكلام ذكره كما كان له يخالف هذا التأثيل الذي الموضوع الذي القوم يستخدمون السياسة كما لأنه لو صادق هذا هذا هذا أظهر في أو يعني هذا الكلام يعد ت ر ا ج ع منه لاظهر لا أ بجلاء ولا يعني ولا صدع بكل ق و ة كما صدع من كان يعني مثله على هذا المنهج ثم هداه الله وتابع الله عليه من هذا المنهج واتجه إ ل ى المنهج ا ل ث ل ف ي بالتحذير التي الراية التي ي الأحزاب والفرق التي ترفع هذه هذه من ن أو ع ي تؤصل هذا ا ل أ ص ل الذي نقاده ض حسين يعقوب بهذا الكلام وان أ ن ل ه د ف هو أ ا ل غ ا ي ة من الدعوه ا ق ا م ة ا ل د و ل ة وليس التوحيد ه الهدف هو م إقامة الدولة كما هو الهدف أ ي ض ا عند ا ل ش ي ع ة ا ل ر ا ف ض إنه من ا ل م م ع ل و أ ن ا ل ش ي ع ة ا ل ر ا ف ض ا ل أ ص ل و ا ل أ ص و ل عندهم إ ق ا م ة إ ق ا م ة ا ل إ م ا م ه ت و ل ي ة ا ل إ م ا م ا ل ع ب د عندهم وطبعا هو عندهم على مذهبهم يعني يشيرون ع ن ي ي إ ل ى ا ل إ م ا م الثاني عشر الذي ينتظرونه في استرداد ا ل و ه ن ي هذا محمد بن الحسن العسكري ف... ولكنهم قد وافقوا ا ل إ خ و ا ن في غايتهم إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ل ذ ل تجد أ ن ا ل إ خ و ا ن يتعاونون مع الشعر رواقب من أ ج ل فحص هذا الهدف كلاهما قد ا ت ف ق على إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ه بكل ل ا ص وصولا ل الاخرى و الى هذا الهدف فعندهم التوحيد وعندهم ا ق ا م ة التوحيد ليس غ ا ي ة ومن اجل ذلك غضوا الطرف عن التوحيد وعن مسائل التوحيد يعني لجمع المسلمين مذاهيد التوحيد لجنع باختلاف مخالفة الصحيح من اجل أن يصلوا الى ذلك عقائدهم ان من وبشتة تحقيق هذا ففي م م ح د خساني عقوب في كلام سابق له يظهر أ ن ه يوافق هؤلاء على هذا الهدف وانه يعني يعني يجري على ا ل و ت ي ر ة نفسها فقد قال ن ع في كلام له في م ق د م ة كتابه ا ل أ خ و ة وهذا نعم, لا نعم وهذا نعم لا يتم ه حتى نعود لنتبين لنتبين ا ل أ ه د ا ف والسبل و ا ل س ب ل ل ا ش ر ع ي ة نعم للوصول لتلك الغايات يعني, يعني يقصد أ ن ا ل أ خ و ة لا تتم إ ل ا ا ل ذ ه ا ف اذا كان هدفنا هو بناء المجتمع ا ل إ س ل ا م ي الذي يحيا في ظل شرع الرحمن ف إ ن لبنه ت و هذا المجتمع تنبغ من ه ا هنا من ف ر ف ا ل أ خ و ة هدفنا هو ب ن ا ء المجتمع ا ل إ س ل ا م ي وهذا بلا شك خلاف ما علي ه الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء ق ا ط ب ة كان هدفهم ا ل أ س م ى و ا ل أ و ل هو ت ع ز ي د الناس أ و د ع و ة الناس إ ل ى إ ف ر ا د الله بالعباده كما قال سبحانه وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه انه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون فالهدف ا ل أ و ل و ا ل أ س م ى من ا ل د ع و ة هو أ ن يدخل الناس ب ش ت ى أ ص ن ا ف ه م من حكام ومحكومين في ع ب ا د ة الله وحده أ ن يفريد الله ب ا ل ع ب ا د ة و أ م ا إ ق ا م ة ا ل د و ل ة فهي واجب شرعي ي أ ت ي بعد أ ن يتحقق هذا الهدف من ا ل د ع و ة و ا ل خ ط و ر ة او الغلو ة الذي وقع فيه ا أ و ل ا ء انهم بسبب أ ن ه م تصوروا للشباب أ ن هذا هو الهدف ا ل أ و ل من ا ل د ع و ة فصار عندهم ك م السعي بينا ا الحثيث لهم هو أ ن يقيموا هذه ا ل د و ل ة على ل حساب التوحيد فصاروا يقول نحن نضحي بكذا وكذا ل م ص ل ح ة ا ل د ع و ة نعم يدخلون في المجالس ا ل ب ر ل م ا ن ي ة هذه ويقعون في مخالفات ش ر ع ي ة تتعلق ب ا ل ع ق ي د ة والتوحيد لمصلحه ة الدعوة وما مصلحة الدعوه ة ع د م إقامة من الدعوة يحابون ويوالون أهل البدع الكبرى من الرافض والشيعة أهل الكبرى الرافض المتصوصة من أجل مصلحة التي أجل بل يوالون النصارى كما بينا سابقا أ ي ض ا من أ ج ل تحقيق ذي دول ه م ي ج م ع و ن ت ح ز ه فهنا م ا ل ص ر ى و ايضا ل ش ع ة و ا ا ل ر ف محمد حسين ا ل ع ق وابو اسحاق ا ل ف و ي ن ي و ص ف ر الحوالي وغيرهم وكذلك سلمان العود وكل هؤلاء قد رسخوا وربوا في الشباب وربوهم بكلام واضح صريح او بكلام م خ ت م ل على هذا الهدف فهم إ ن تكلموا في التوحيد ف إ ن ن ح و ر كلامهم يدور ع ن ي ي على أ ن التوحيد هو صار هو ا ل و س ي ل ة أ ي ض ا ل إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ليس التوحيد هو الهدف ا ل أ س م ى من الدعوه ع ن ه م ب هم اعتبروا حتى وان خالفوا مثلا حزب ا ل إ خ و ا ن في عدم أ و في, في الاهتمام ببعض مسائل التوحيد من توحيد ا ل ع ب ا د ة وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات ولكنهم شعروا أ و لم يشعروا كانهم جعلوا هذا التوحيد و س ي ل ة وليس غيرهم يقولون نحن يعني ندعو الناس إ ل ى التوحيد ونعلم الناس التوحيد من اجل إ ق ا م ة الدوله ر ف ي آخر ا ل م ط ا ف ف إ ق ا م ة ا ل د ا ل ه واجب شرعي بلا شك ولكن هذا الواجب يعني لا... ليس هدفا من دعوات ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين فإن الرسل والأنبياء الرسل ما أرسلوا ل ل إ ط ا ح ة بدول و ل إ ق ا م ة دول هذا المداني أ ن يفهم ومن أ ج ل هذا أ ل ف ا ل ع ل ا م ة ربيع بن هادي كتابه منهج ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل د ع و ة إ ل ى الله فيه الحكمه والعقل ا <تصفيق> الذي ب بالاسم د ي ن كان نفسه ولكن كتاب محمد سرور كان او يعني الف ليصور للشباب أ ن دعوات ا ل أ ن ب ي ا ء قامت من أ ج ل إ ق ا م ة الدول و ا ل إ ط ا ح ة بدول وقامت أو ك او ن ت د ع ا الأنبياء ت أو كان محور دعوات ا ل أ ن ب ي ا ء والصراعم عليه مع الحكام الظالمين هكذا أ ر ا د محمد سروال ان يصور للشباب فكان كتاب ا ل ع ل ا م الرجل م ن هادي دامغا لهذا التصور الباطل الذي أ ر ا د أ ن يصوره محمد صلور وكذلك محمد ص ف ي ن يعقوب له كلام له ل ك اخر م آ يعني يميع فيه الكلام أ ي ض ا في حزب ا ل إ خ و ا ن وفي ج م ا ع ة افرديه ويناقض أ ي ض ا في ظاهره هذا الكلام الذي ق ر أ ن ا ه منذ ا ل ونستمع إ ل ي ه بتوطيه إن شاء ا ل ل ه ا شاء الله لم يسجل الله مستعانه خبر الله ما شاء الله وضعنا ان الكلام الذي لم يسجل ف... يعني لعلمنا ان شاء الله ن س ت م ع عليه في الدرس القادم <تصفيق> فمجمل كلام خمس سنين نستمع ي ن ا الله فيما ع يعني د و ر على أ ن ه ل ا يرى الذي ت ح ر من من يعني ا ل إ خ و ا ن و ا ل ت ب ي ويقول ي ع ن ي ي ع ن ي ا ل ش ا ب ي أ فيسألني ت ي ي فيقول ن أ ن ا أ ت ب ع ا ل إ خ و ا ن أم أتبع التبليغ أم أتبع السلفيين أم أتبع لي ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة فيقول انا أقول لك ي ع ن ي ع ان ي ز ي أ ق و ل لك ع ن ي ا ل إ خ و ا ن عندهم كذا وكذا, عند كذا وكذا لا اقول ما ش هذا الكلام أنا لا أقول ألا أدخل نفسي بنحوز لا هذا الكلام السلام الله هذا الكلام كلام هذا المعروب عليكم ورحمة أو في ولكن أ ن ا أ ق و ل لك ان كل هذه الجماعات هي من أهل السنة كل هذه تدخل في حي اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهم حق وباطل وبعضهم أ ق ر ب إ ل ى الحق من بعض ن نحو حسان الذي نسباه إلى قديمة للجنة رضبنا وبينا ا كلام الذي ختاوى الدائمة والذي بالتفصيل الدروس السابقة الأصول إلى عليه البدعية قديمة في التي عند حزب ا ل إ خ و ا ن والتي عند ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة والتي بها تخرج هذه ا ل أ ح ز ا ب من حيز أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ل ى حيز أ ه ل البدع من الفرق ا ل س ن ت ي ن والسبعين ونقلنا كلام على مجنباز في أنه قد صرح في آخر فتوى مجنباز أنه بأن قد الفرق كلاما على له في في هذه صرح آخر بان ل خ ص ص و أ ف ر ق ة ا ل إ خ و ا ن و ف ر ق ة التبليغ و ا ل د ع و ة هي من الفرق الثنتين والسبعين ولو كان محمد حسين يعقوب صادقا فيما ذكره في ترجمته ا على موقعه من ضمن العلامة أنه ابن له ذكره شيوخه يعتبر الشيخ شيخا في باذ وكذلك وقد فعليه أ ن ي أ خ ذ هذه الفتاوى للعلماء الاكامل ولكنه يسير ع ن ي ي عليها على طريق حسان ف ك ل ا ه م ا يسير على طريق واحد هم لا يرفعون مثل هذه ويحجبونها كما بينا عن أبائهم وعن طلابهم أو يكذبون بها مثل كما لا الفتاوى رأسا بينا فيها يرفعون يكذبون يعني يشككون عن وعن أو أو إن ل م يتمكنوا من ح ش ب ه ا عن الشباب فهو ا ل آ ن يصرح ص ر ا ح ة في الكلام الذي قاله في هذه الفتوى وفي هذا السؤال أ ن ه يعني كأنه لا يرضى او لا يوافق على كلام العلماء الكبار الذين حذروا الجماعة ويعتبر أن هذا الكلام يعني لا ينبغى أن يشكر. هكذا بارك الله هذه ويعتبر يعني يندغ يشكر فيكم من أن أن فهو ي ع ت ب ر وقد ا و صرح بهذا أ ي ض ا صرحتا قال إ ن كل هذه الجماعات جماعات دعوه إلى وكلها ذ ه تدعو ل ل تدعو إلى الله وكل كل نعم الى ل ل ه ع الله على تدعو على عز عليه على البدع المبتدع سبيل السلطة إلى الله وزيلا سبيل أهل البدع فإن فإن لا يقول إني أدعو فإن إني إ ل ى فرعون مثلا وإن أدعو إ ل ى اتباع اليهود وإن أدعو إ ل ى اتباع النصارى بل هو يقول أ ن ا أ د ع و إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ د ع و إ ل ى الله لكن هل كل من, من ادعى د ع و ة تقبل لا لا تقبل الا ع على منهج بالبينه ص ا ل وقد ا أن ذ ه الفرق لم تبنى دعوتها عليه على منهج ا ل ت ر ف ونحن نقول لحسان ربا على سؤاله ا ل ا س ت ن ك ا ر نقول له نعم نحن ننصح ح ن ن الشباب ان لا يستمعوا ا الشباب بعدم ال ال الخضور او الاستماع وننصح لدروس يعقوب حسان ن ل بعدم محمد ه قامت, عليه على قامت على منهج باطل مخالف لمنهج التلف فهي قامت على منهج القصف الذي ذمه ا س ت ل ف و ق ا ط ب ة و أ ي ض ا قامت على تلبيس الحق بالباطل على الشباب منحو هذا الكلام الذي ق ر أ ن ا ه إ م ا في كتبه أ و في بعض دروسه فهم ا ل آ ن صاروا يصدرون أ ن ف س ه م في مقام الولماء النوازن فيفتون في النوازل وفي ش أ ن المسائل ا ل م ن ه ج ي ة بفتاوى تخالف وتناقض فتاوى العلماء الكبار فلا ريب أ ن يحذر منهم و أ ن ينصح الشباب بعدم, بعدم استماع دروسهم حتى لا يضلوا نعم قد يكون هناك بعض بعض الحق فليس هناك مبتدع كلامهم قد الحق في فليس كل كلامه باطر يعني انك لن تجد ط ا ح ب ب د ع ه يكون كل حرف من أ ح ر ف كلامي ب ا ط ل ويخلط بين الحق والباطل ولكن الشاب المبتدئ او العامي لا يحسن أ ن يفرق بين الحق والباطل في كلام هذا المبتدئ وفي كلام طاحب الهوى فمن العامة المبتبئة أجل ذلك يحذر العامة والطلبة يحذر المبتدئون من, من الاستماع الى كلام اهل البدعه الذين خلطوا في كلامهم بين ا ل ب د ع ة و ا ل س ن ة ونقول ايضا ربطا على سؤال حسان وعلى قول هذا الشاب في انه وسم محمد حسين يعقوب بالمربي او بقى قال هل الشيخ المربي يعني يربي ع ن ي الشباب على ماذا يربيهم على منهج ا السلف أ م يربيهم على ا ل أ ه و ا ء ا ل آ ن هذا الشيخ ا ل م ر ب ي كما يعني ذكرنا في كلام ي السابق يدعو الشباب إ ل ى التعاون مع زيل أ ح ز ا ب ا ل ب د ع ي ة التي ح ض ر منها أ ك ا ب ر ا ل ل م ا ء فهو يربيهم على ا ل ح ز ب ي ة ونربيهم على ا ت ب ا ع ا ل ب د ع و ا ل أ ه ونذكر ا ء و س لكم بعض أ س م ا ء دروس هذا الشيخ ا ل م ر ب ي لتدركوا يعني مدى البول الشاسع بين هذا الشيخ المربي وبين اكابر العلماء فمن عناوين دروسه او خطبه ا ل و ع ظ ي ة ليست دروس علم طبعا نعم شريط بعنوان نعم. تكسي, الجنة تكسي الى ج ن ة لو ل تمحت تكسي إ ا ل ج ن ة لو سمحت وقالنا في شريط آ خ ر ي م س ك حرام وفي شريط ثالث صحي النوم وفي شريط رابع سماه بايش ب ؤ ف س ي وفي خامس ب ا ل إ س ع ا ف وفي سادس سماه شي شيء يغيظ وبالفعل شيء يغيظ بالفعل نعم وفي س ا د ا سماه من شر ا ل غ ل ي ه سماه باسم ا غ ن ي ة م ش ه و ر ة لاحدى المغنيات الفاجرات لا اقدر محمد لله لله وشريط ف ي ثامن سماه باسم ي ط ل ح لاسم فيلم او مسرحيين على... د ن ا ا ا ل م ي ك ر و ب دنيا الميكروباص على غرار س و ا ب الاتوبيس وشريط ف ي تاسع سماه بعقول خارج التقطير وفي ش ر ي ط آ خ ر نعم سماه ب ث و ر ة خبث و ر ة خب على ط ر ي ق ة المهيجين ا ل ل ل ي ا ع ا ط ف ي ن و أ ي ض ا له خ ب ة أ و درس بعنوان القران آ ن يصنعك ل ق ر آ يصنعك هل ا ل ق ر آ ن يصنع هذا ما ينبغي ان يقال في ا ل ق ر آ ن إ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله ص ف ة من صفات الله لا يصنع شيئا كيف يقال عن ص ف ة من صفات الله أ و يقال عن كلام الله إ ن ه يصنع هذا التعبير ما قال به السلف وما ينسب ب غ أن ن ي إ ل ى كتاب الله أو إلى كلام الله. بارك الله فالشاهدين هذه هي بعض عناوين دروس الشيخ المربي هذه هي الخطب ا ل و ع ظ ي ة والدروس التي يربي عليها هذا الشيخ أ ت ب ا ع ه بهذا ب ه ذ التدني ا في التسميه ودروسه وكأن الأمر صار الأمر وكأن صار س ل ع ة ت ج ا ر ي ة يراد أ ن يروج إ ل ي ه ا على ط ر ي ق ة ا ل إ ع ل ا م ي ي ن فهم من أ ج ل أ ن يجذبوا ع ا م ة المسلمين إ ل ى استماع خطبهم صاروا يختارون نحو هذه ا ل أ س م ا ء ا ل ب ر ا ق ة ا ل إ ع ل ا م ي ة التي توافق عقول ا ل ع ا م ة الذين هم يعني من رعاع الناس ف ص ا ر ينزلون إ ل ى مستوى الرعاع بحجه ا ل د ع و ة أ وهذا بحجة يعني موافقة يعني مستوى العامة شاطط في الفهم هل يعني هل فعل هذا أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوتهم ل ع ا م ة المسلمين بل إ ن الصحابه فتحوا البلاد و ا ل أ م ص ا ر بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق ا ئ م ة على العلم و ا ل ق ا ئ م ة ع ل ل ى ا ع ق ي د ة ا ل ث و ي ة و ا ل ق ا ئ م ة عليه على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة التي هي تربي أ ت ب ا ع ه ا عليه على السفل على على على على وال والهبوط إ ل ى هذا الدرج ا ل أ س ف ل من هذه السفاسف التي يعني تنقل المسلمين من باطل إ ل ى باطل الاخر فالواجب هنا على الداعيه أ ن يرتفع ب أ د ا ع ي ه وان يرتفع بمن يدعوهم إ ل ى مستوى العلم الصحيح لا أ ن ينزل إ ل ى مستواهم وهذا لا يتعارض معه مع م خ ا ط ب ة الناس على قدر عقولهم فهل م خ ا ط ب ة الناس على قدر عقولهم تقتضي أ ن تتبع الرعاع ة على الفاظهم ة عربية واضحة العقيدة بكلمات كلام النبي فيها عليه وسلم وفيها أحكام العقيدة والشريعة وسلم كثيرة واضحة هل ا ل ع ا م ة لا يفهمونك وهل أ ن ت تكون بهذا قد عقدت المسائل عليهم كما ابداع هؤلاء、لا. هذا كلام ا ل باطل هم أرادوا كانهم أ ر ا د و ا أ ن يجعلوا العامه ة في ذ لماذا ا المستوى عامة المسلمين نعتقد نحن أنهم في بهذا المستوى من السفل في ال ا لماذا ف ه أو في ل ل ت ف ك ي ر م ا إ ن بعض هؤلاء العامه الذين يدعون ق عليهم انهم لا يفهمون كلام العلماء قد يفهم ما هو أ ص ع ب عشرات المرات من هذا الكلام ويفهم ل غ ة ا ل أ ع ا ج م ويحصل على شهادات الدكتوراه والماجستير ب ل غ ة ا ل أ ع ا ج بل ب ع ض ه م يعني عنده ا ل ق د ر ة أ ن ي ق ر أ بعض الكتب ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في بعض ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة وعنده ا ل ق د ر ة أ ن يفهمها ي ق ر أ فلماذا ي أ ت ي عند احكام ا ل ع ق ي د ة وندعي ح ك ا الشريعة م و ن لهم عدم الفهم وأنهم لا يفهمون اللغة العربية بالكلية؟ لماذا؟ لماذا هذا التدني في مستوى الدعوة الذي يريد هؤلاء أن التدني نتدنى هذا هؤلاء إليه مثل هذه لماذا لماذا مثل لا لغة العربية بالكلية الذي في يريد ا ل م س م ي ا ت ا ل ت ي ي س م و ن ه ا ط ب ا ه ا ل ع ظ ي ا ء اخرى ل ه المستقبل نقول إ ج ا ب ة على سؤال حسان لماذا نحذر من محمد حسين يعقوب ونقول لهذا الشاب إ ن هذا الشيخ المربي أتباعه وطلبه العلم على التقليد على المذموم ت ق ل ل ي د ا ويدعوهم الى, إلى التمذهب يقول لهم إن, ان الواجب على طالب العلم في ب د ا ي ة طلبيه ل ل ع ل م ان ي ت م ذ ه ذ ا ب أ ح د المذاهب ا ل أ ر ب ع ة ف ك ذ ا جعل هذا منطلقا من منطلقات العلم طالب كما كتابه في منطلقات طالب العلم فقال في الصفحه ا ل ح ا د ي ة والخمسين بعد المئه كيف نطلب العلم الفقهي ق و ل الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله في كتابه برنامج عملي ل ل م ؤ م متفق... متفقهين. متفقهين وقد وجدنا لمن يطلب الفقه والجلوس بالجلوس في حلقات اهل العلم أن ان احكم طريقه, طريقة, طريقة, طريقة واسوع و أ ح س ن و س ي ل ة توصله إ ل ى غايته أ ن يتخذ واحدا من المذاهب ا ل أ ر ب ع ة وسيله ل س ت ف ق ه ب ا ل ش ر ي ع ة أ ي أ ن يتبخر ولماذا أ ق ذ ت هذه المذاهب ا ل ف ق ه ي ة ا ل أ ر ب ع ة بالذكر ل أ ن ب ع ض المذاهب ا ل ف ق ه ي ة إ م ا قد د اندرس اكثرها مثل ا ل أ و ز ا ع ي ة والشاه و ا ل س ف ي ا ن ي ة و إ م ا هو غير معتبر كالظاهريه فلذلك أ ح س ن و س ي ل ة للتفقه في ا ل ش ر ي ع ة أ ن يتمذهب بواحد من المذاهب ا ل أ ر ب ع ة <تصفيق> نختار أ ح د ه ا فكلها طرق ل ل ت ف ق ه في ا ل ش ر ي ع ة وهذه المذاهب ا ل ا ر ب ع ة نقلتها ا ل أ م ه ب ع ن ا ي ة ف ا ئ ق ة وتضافرت على ذلك حتى وصلتنا م خ د و م ة م ط ب و ع ة لها أ ت ب ا ع كثيرون وتسابق العلماء على خدمتها بالشرح و ا ل ا خ ل ي ن و ا ل ت أ ص ي ل والتصديق والاستنباط وتخريج ا ل أ د ل ة والنصوص و ا ل ت ر ج م ة لفقهاء المذاهب وبيان أ ح و ا ل ه م فشكلت هذه المذاهب م د ا ر س فقهيه ظاهره غنيه بالثروه <متصفيق> الفرديه ا ل ي ا ب ع ة ا ل م ر م و ق ة ا ل م ر م و ق ة طيب إ ل ى أ خ ر ه ي ق ر أ وبعد ذلك لماذا اقول هذا ردا على بعض العلماء ا ل م ت أ ث ر ي ن وهو ا ل ش و ك ا ن رحمه الله فانه دعا المتفقمين إ ل ى التفقه بعيدا عن هذه ا ل م ب ا ل ي الاربعه ولماذا ل ر ق ت كلام الشوكان من خلال ما كتب في, كتاب في كتابيه ولما لذقت در... ولما... م كلام الشوكان من خلال ما كتب في كتابيه ادب الطلب والف... والقول المفيد في... في الاستهال والتقليل وجدت أ ن دعوته هذه كانت رد فعل وفت للجمهور ل الذي... الذي سيطر وطعته الذي استرحل في ع ص ر ه رحمه الله وهو من أ ه ل القرن الثالث عشر خ ا ص ة في ب ل د ه اليمن ف <تصفيق> أ ر ا د الشوكاني أ ن يكفر من حده ذ ي الدائين ن حدة هذين الدائين حدة هذين الدائين هذين بهذه ا ل د ع و ة ولكن هذا لا يعني أ ن هذا المنهج الذي يدعو إ ل ي ه قابل للتطبيق أ و أ ن ه عند ت ط ب ي ق نتائجه محموله إ ن ه ليس حلا م ق و ل ا يعني آخر هذا كلام باطل بلا شك وكلامه ا ل أ خ ي ر هذا في حق الشوكاني وايضا كلام باطل ان الشوكاني رحمه الله تعالى لم كما يظهر من ف و ك ل ا كأنه الله د أن ي ق و إن ا ا ن تعالى ر ك التمذب وإلى وجوب أخذ وجوب ي ن ي ع ل الكتاب والسنة بالأدلة م من دون اتباع مذهب بعينه وقد سبق الشوكان الى تقرير هذا عشرات من اكابر العلماء الربانين فعلى ر أ س ه ؤ ل اصحاب ء المذاهب الاربعه ن ف س م انفسهم ل ذ ي دعا محمد فان اصحاب المذاهب الاربعه قد اتفقوا على قول اذا صح الحديث فهو م ذ ه ب نعم وقال نعم الامام احمد رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الاوزاعي وخذ من حيث اخذني فهذا الامام احمد ياد وليه الى ترك التمذهب بمذهبه بمذهب مالك. بمذهب الأوزاعي. ويدعو ويترك ع ا م ة المسلمين الى الاخذ من حيث أ خ ذ و ا أي من ك ل اي م أ من كلام النبي صلى الله من الصحابه ن ب ي ل ومن كتاب الله عز وجل ف وهذا أيضا ما قاله ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى فقال أبو وقال بنحوه أ ب و ح ن ي ف وقال ايضا بنحوه الامام م ا ك ف ا ل أ م ة ه ا ل أ ر ب ع ة ق د اتفقوا عليه على عدم جواز التمذهل وجاء من بعدهم من الذين صاروا على سبيل السلف الصالح من التابعين باحسان ل ل ص ح ا ب ة يقررون هذا ا ل أ م ر ف ا ل ع ل ا م ة ا ل إ م ا م الشاطبي رحمه الله تعالى أ ل ف ن ا كتابه العظيم الذي يسمى بالاعتصام من أ ج ل الرب على ا ل د ا ع ي ن إ ل ى التقليد والتملك فكيف يقال إ ن الشوكاني هو صاحب أ ه د ي الدعوه هذا جهل منه ب ت ا ر ي خ علماء المسلمين ولما قرا في كتاب القول المفيد للشوكاني ظن أن الشوكاني أهدي صاحب, صاحب الدعوة هو هذا كلام الباطل كما بينا ف إ ن أ و ل من دعا الى الهديد ع ه م أ ص ح ا ب ه النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ا إن الصحابة ما كان أ ح د يدعو يعني تلاميذه أ و يدعو ع ا م ة المسلمين إ ل ى التبذل مثلا بمذهب ابي بكر ما قال تنتهجوا تتعلموا الدين لهم عليكم أن, أن, أن, أن, أن أو أن الدين على أراء وأقوال على بكر ل أ ن ه كان أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما قال, ما ما قال قائلهم عليكم بمذهب عمر او بمذهب ع ل ث م ا دع ا ل ص ح ا بمذهب ة إلى ل ا ت أفضل الناس ب علي د ا ن ب صلى الله عليه وسلم فضلا فكيف فكيف ندوى المسلمين عن بعدهم أتي فكيف من من التمذهب بهذه أو الى ت م المذاهب ذ بهذه ه ب الأربعة ل أو إ وجوب اتخاذ مذهب من هذه المذاهب يسير عليه السائر في طلبه للعلم والتزامه ف ي ب أ ح ك ا م الشريعه و ا ل إ م ا م الشاطبي قد قسمه <تصفيق> أقسام الناس نعم كتابه في ثلاثة إلى إ ل ى عالم مجتهد و إ ل ى مقلد و إ ل ى متبع فجعل المتبع يعني ب ر ز خ ا بين العالم المجتهد وبين المقلد ومحمد حسين يعقوب هنا كانه ينفي م ر ت ب ة المتبع وكانه ه و يقول يعني كأنه لا يتصور وجود هذه ا ل م ر ت ب ة مرتبة المتبع و م ر ت ب ة المتبع كما عرفها الشاطئي وغيره هي أو قالوا على المتبع انه من ي س أ ل عن أ د ل ة القول الذي أ ف ت ى به العالم إ ذ ن ت استفتيت عالما عن م س أ ل ة ف أ ف ت ى ك بفتوى ف س أ ل ت ه عن أ د ل ت ه فكنت تابعا للدليل يعني لا ولكن إ ن كنت قد أخذت نعم أخذت قد ا د ل ل العالم ل ي طريق هذا عن و هذا هو مدى ق د ر ت ك وهذا هو م ن ت ه ى استهدفك ل ا ك س ت ط ي ع أ ن ت ح ص ل على هذا الدليل ب ن ف س ك ف ح ص ل ت ع ل ي ه فهذا هو علاء و ط ف ق و ا في ع ل م ه ن و ط ف ك في أ م ا ن ا ت ي ف د ل ك على هذا الدليل ف أ ن ت ا ن تزمت ب هذا الدليل ف ص ر ت مستدع ا للدليل لا مقلدا لقول هذا يسمى ع ن ي بالمتبع فهو ليس مجتهدا اجتهادا كاملا و ل ا س مقلدا تقليدا ص ر ف ا ولكنه جمع ما بين الاجتهاد والاتباع الاجتهاد على قدر ما أ ت ا ه الله من أسباب أهل العلم للأدلة بسؤال العلم والاكتباع التي أ و ر ا ب ه ا أ ه ل العلم فهذا الذي ينبغي أ ن ندعو أن ندعو إ ل ي ه ع ا م ة المسلمين أ ن يصيروا متبعين للكتاب والسنه ة مثال أم م ثلاث لا أن ي ت ذ ب المباهة يتمذهبوا بهذه المباهة و أو ا لا أن بهذه وأيضا من الـ من الـ الأئمة الذين ردوا لهذه على من أن د ع و ة محمد حسين يعقوب هذه قبل الشوكاني ا ل إ م ا م ابن القيم محمد الله في كتابه إ ع ل اعلام م إ الموقعين عن رب العالمين فقالنا في ه في كلام المخكم المتين ربا على ش ب ه ة محمد حسين يعقوب اقرأ ولكن َ يجب ان ي ك و ا ل ْ ك َ ن ي ان ي ك و ا م ِ ن يجب ا ي ك و ا ل م ا ل يجب ان ا المكان يجب ان يكون هذا ل م ا ل يجب ان ا المكان يجب ان يكون م ذ ا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا هذا ل م ك ا ل ي ج ان ي ك و ا م ك ن يجب ا يكون هذا م ك ا ن يجب ان ي ك و ذ ا ا ل م ن ب ا و ن هذا ا ل م ك ن ي ب ان ي و ن ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا ا ل م يجب ان ي و ن ه ذ ل م ي ج ز ان ي ا ل ي ك و ا م ك ن يجب ان يجب ان يجب ان ي ب ان ي ب ان ي ك و ا المكان ب ان يجب ان ان يجب ان ان ان يجب ان ان ان يجب ان ان ان ان ا يجب م ن ان ان وهو الصواب المسموع به اذ واجب لا واجب إ ل ا ما أ و ج ب ا ل ل ه ورسوله ل إذ لا واجب إلا ما أوجب الله واجب إ ا ما ا أوجب ل ورسوله ولن ي و ج ي ولم يوجب الله ولا رسوله على أ ه د من الناس أ ن يتمذهب بمذهب رجل من ا ل ا م ة فيقلده دينه دون غيره وقد انطوت القرون الفاضله المبراه م ب ر ا أ اهلها من هذه النسبه بل لا يصح للعم مذهب ولو تمذهب به لا فالعمي لا مذهب له ل أ ن المذهب إ ن م ا يكون لمن له نوع نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذهب على حسبه أ و لمن ق ر أ كتابا في قروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إ م ا م ه و أ ق و ا ل ه و أ م ا من لم ي ت أ ه ل لذلك البته بل قال أ ن ا شافعي أ و حنبلي أ و غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول كما لو قال أ ن ا فقيه أ و نحوي أ و كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أ ن القائل إ ن ه شافعي أ و مالكي أ و حنفي يزعم أ ن ه متبع لذلك ا ل إ م ا م ذ ل ك طريقه وهذا إ ن م ا يصيح له إ ذ ا سلك سبيله في العلم و ا ل م ع ر ف ة واستدلال ف أ م ا مع جهله وبعده جدا أ ن ص ي ر ة الامام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إ ل ي ه الا ب ا ل د ع و ة المجرده والقول الفارغ ة الفارغة والقول من كل معنى والعام لا يتصور ان يصح له مذهب, له مذهب ولو, تصور ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزمه أ ح د قط ا يلزمه أحد ولا, ولا, ولا يلزمه ولا لغيره ولا يلزم, ولا يلزم احدا ولا يلزم أ ح د ا قط ايت مذهب بمذهب رجلي أحدا ا ولا يلزم أ ح د ا قط ان يتمذهب بمذهب رجل من, من الامه بحيث ياخذ اقواله, كل بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع و اقوال غيره وهذه بدعه قبيحه حدثت في الامه لم يقل بها احد من ائمه الاسلام وهم اعلى, أعلى رطبه ة و أ ج ل ق د ر ا و أ ع ل م بالله ورسوله من أ ن يلزم الناس بذلك وابعد أ ب ع د منه قول من قول ق ل و أ منه قول من قال قول من قال من يلزمه أ ن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء و أ ب ع د منه قول من قال يلزمه أ ن يتمذهب ب أ ح د المذاهب ا ل أ ر ب ع ة فبالله العجب فيا لله ا ل ع ج ب ماتت مذاهب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م وبطلت ج م ل جملة وبطلت جملة وبطلت جملة وبطلت جملة و جملة وبطلت بطلت ج م ل ة هنا ج م ل ة نشيخ و ب ع د ه ماتت مزاهبو اصحاب رسول صل الله صلى الله عليه و سلم و ا ل تابعين و تابعين و زائر ا ل م ا ر س م و بطلت جملاتو الى مذهب و ارباعتي وبطلت, وبطلت جمله الا اذا أ ب ط ل ت ان كان, كان, كان, كان الضمير هنا الضمير فانه كاد ليعرف ل على ا ل م ت ا ه ر و ا ل أ ر ض ا ء ا ل ط ا ب ق ه فهناك مثل قول وقوم ب جملة نقول وبطلت جمله ة إلا ا ر فقال فبطلت جمله يعني من المذاهب الا المذاهب الا الله و بطلت ج م ل ة ج م ل ة إ ل ا مظاهب أ ر ب ع ة أربعة أ ن ف س فقط ما بين سائر ا ل أ م ة والفقهاء وهل قال ذلك احد من الائمه أو دعا إ ل ي او دلت عليه ل ب ة ه واحده من كلامه عليه والذي أ و ج ب ه الله تعالى ورسوله على الصحابه والتابعين وتابعيهم هو الذي أ و ج ب ه على من بعدهم إلى يوم لا يختلف الواجب ولا, ولا يتبدله و إ ن اختلفت كيفيته أ و قدره باختلاف ا ل ق د ر ة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أ ي ض ا تابع لما أ و ج ب ه الله ورسوله ومن, صح ومن صحها لعام مذهبا قال هو قد اعتقد أ ن هذا المذهب الذي انتسب إ ل ي ه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح ل ل ا ز م منه تحريم ا س ت ف ا ء أ ه ل غير المذهب الذي انتسب إ ل ي ه وتحريم تمذهبه ب م ذ ه ب ن ظ ي ر إ م ا م ه أ و أ ر ج ح منه أ و غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها よろしくお願いします。<音楽> ويقدم عليها قول من انتصب إ ل ي ه هذا لازم هذا يلزم قائل هذا القول بالتمذهب أ ن هذا ا ل ع ا م أ و هذا الطالب الذي دعي إ ل ى التمذهب أ و ان يلتزم مذهب إ م ا م بعينه إ ذ ا ر أ ى حديثا صحيحا يخالف كلام إ م ا م المذهب ف إ ن ه حتى يعني يكون م ت ه او بالفعل يكون سائرا على مذهب امامه أ و يصح أ ن ي ق و ل إ ن ه قد تمذهب هذا المذهب ف... ف... يعني يلزم من هذا أن يترك الحديث الصحيح للقول المذهب وإلا لو ترك المذهب الحديث الصحيح فقد خرج منه من إيمان هذا والتجم يترك ترك خرج الحديث فقد وبطل القول التمذهب ولم ط القول نفكر أصله ولن نصر كحاجه إ ل ي ه الى مثل هذه ا ل س ف س ة ه التي قال بها محمد حسين يعقوب او وقال غيره من, من دعاه التمذهب والتحزب ل يطالب هذا الشاب أن يجمع بين النقيضين يطالب ا كان هذا شك يعني يجمع بين العلم يجمع أن كيف يتمذهب ويطالب بان يلتزم باحكام هذا المذهب و ق ثم هو النبي صلى الله لا المذهب ماذا فوجاء صار يتعصب له ا المذهب مجرد تقديمه، مجرد تقديمه لأقوال المذهب على كلام مجرد تقديمه وسلم صحب من كلام, النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح يصير هذا منه تعصبا شاء ام أ ب ابى ف لا ينفك عن التعصب المتمذهب لا ينفك عن التعصب و إ ن قال بلسان مقاله أ ن ا سوف ألتز التزم هذا ا ل م ث ه ب لكن دون, دون ان أ ت ع ص ب له لا, لا التمذب والتعصب ينفك وكلامه نعم الإمام القيم هنا واضح وصريح ل أ ن هذا التمزج صار ب د ع ة قبيحه نعم لم تعرف في القرون الثلاثه ا ل أ و ل ى فليس الشوكاني هو أ و ل من قال بترك التماذب و ل ي واتباع ل الدليل من الكتاب والسنه بل, بل ان القول بالتماذب لم ي و ر ف أ ص ل ا إ ل ا في الاف ك و ر القرون ر ه ا ل ي ت ا أ خ ي ر ا طيب له كلام آ خ ر في كتابه كيف أ ت و ب ف ع نرجه ي ن إ ن شاء الله تعالى إ ل ى الدرس القادم مع ربنا أ ي ض ا على أ ب ي إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن ي ن فالعلن شاء الله تعالى إن ي الدرس القادم الدرسة نفرد الدرس لبيان ا ل أ ص و ل التي خالف فيها أ ب و إ س ح ا ق ا ل ح و ي م ي منهج ا ل ث ل ف ا ل ص ا ل ب ا ل أ د ل ة والبينات وبها نجيب عليه على سؤال محمد حسان الاستنكاري لماذا نحذر من ابو اسحاق ذ ا لا ي ت ع الشباب إلى أبي إ س ا ل ح و ي م ي 神様はあなたのお話を聞いてくださった。